أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الماضي رحمه الله تعالى فصل بنصي قرات الفوري درس صلاة الجمعة ليقوضات 3 نعم نا درنا على هذا البيت دا نعم, نعم. هذا الفصل تحدث الشيخ المعاشر عن احكام الجمعات وغريب ديبش إبهين لنشني الشرط جمعا وحكامها وحكامها وضوابطها وأبكانها إلى غير ذلك فبدأ بقوله بذكر الركل الأول أو ما يصنع بالشرط الأول وهو أن تكون الساكنة قرية والقرية هي جماعة من الناس عايشين بعض عباسهم يعني حضر عباسهم فلا تفرضوا على البوادي اللي عندهم ديور ممتفرقة واحد فرص الجبل هنا واحد فرص هنا قال هذه يعني جائزة في حقهم وليس واجبة جائزة في حقهم وليس واجبة إلا تجبوا على من تفرقت ويوتر خلوا حال وغير ذلك فإذلك من, من, من شروط الوجوب يا الجمعة يعني بش تكون واجبة على الإنسان هو أن يكون أن تكون القرية تواطأت على السكنة فالإمام مالك رحمه الله يشتريت العدد وهو 12 رجلا رجلا ما تدمش رجل وامرأة قال 12 رجلا وبالنسبة للإمام الشافعي قال تصح الجمعة بما تصح به الزماعة الجماعة تصح باثنين بالإيمان جذب الإيمان إمام ومن معه تصح بهم الجمعة قال فتصح الجمعة بما تصح ب لكن الإمام أبو حنيفة اشترط في صحة بقامة الجمعة أربعين رجل ويقول ولا تجب إلا في قرية المشتهرة إلا في قرية المشتهرة ويسم المدينة قال لا تكون المدينة مدينة أو قرية قريةا إلا إذا كانت مشتهرة بعمل فيها شهرة الناس إذلك الأطراك تأثار بمذهب أبي حنيفة فيسمون المدينة الكبيرة يسمونها شهير يسمونها شهير شهير معناه المدينة الكبير معناه المدينة المشتهرة يقول بأن الإمام أبو حنيفة إمامهم الأعظم يسمون الإمام الأعظم يقول لا يجب الجمعة إلا في شهير أي في قرية شهيرة دعوا جزيك شاء الله بموطن القرى بموطن القرى بموطن القرى أي المدن وسميت المدينة قرية لأن الناس تقروا فيها يعني تجمعوا مكانت تجمع السكان يسمى قرية وإذا رأيك لفظ القرية في القرآن الكريم سمعناه المدينة العظيمة ليس لحال لحظة المصطلح اسم القرية البديم والمدينة كثيرا مدينة ماكي في القرآن الكريم لماذا تشوفوا القرية قرية <تصفيق> راه من منها المدينة العظيمة ولا تسمى تجمعات سكانية للحيوان قرية إلا عند النملة لأنها فيها اجتمع عظيم عاصل من أهلات فتسمى القرية اسمها الله الله تبارك وتعالى قرية إذلك أي قرية ذكرت في القرآن وكم من قرية اهلكنا قرع يعني مدينه المحمدي قد فرضت صلاه جمعه لخطبه ثلاث قد فرضت صلاه جمعه لخطبتين ثلاث ما ذكر هنايا الركن الثاني اللي هو آآ آآ الخطبه انا قصدي هي خطبتين قال لي خطبتين ثلاث اي ثلاثة تابعة خطبة فنسبق الخطبة ثم بعدها نصمق لخطبة ثلاثة فردت صلاة تابعة لخطبة فكان المرتبى اللولة بالخطبة بعدها تأتي الصلاة والترطي في الجمعة تنزر الخطبة هي اللولة ثم تنزر تنصلي بخلاف صلاة العيداية صلاة العيداية تنسبق الصلاة لأنها أكاد من الخطبة وحضرها مؤكد حضرها مؤكد قال يدعى يؤمر بالعيد من يؤمر بالجمعة أنا سأسلم ما قام فيكم الجمعة والأعياد فعلق يعني قرن الأعياد بالجمعة وإن كان أبقى خلاف شديد في حكم العيد وش هو سنة متأكدة ولا سنة عن نفلك فالفقهاء على أن صلاة العيد تاكدت التي تاكدت تقريبا يقول لها حكم كحكم الواجب حتى قال من المالكيه قال ومن لم ياتي بالمتاكد اديب مثل الويتر وغير ذلك فمن لم ياتي بال ب... اللي من سنه رسول الله صلى مثل الصلوات للويتر والصلاه الفجر بعدين قال يؤذب وقال مدحود رحمة الله عليه من المالكيه قال ومن لم ياتي يجرح يعني بمعنى ردت شهادته ترد شهادته وقال العلماء من اعتاد فارك الويتري ردت شهادته لمكسلش الويتر شهد ديرو لا تقبل لأنه اعتاد أن يترك شيئا تأكد فعله عند رسول الله فطار عندهم أن صلاة العيد متأكدة فمن شاء أن يحضر القطبة حضر ومن شاء برينصار فلذلك لا يحبسوا لا يحبس المصلي بالخطبه فكانت الصلاه بالخطبه ان الجمعه فان الاستماع الى الخطبه فيها واجب من لم يستمع الخطبه لا جمعه سنه كاين بعض الناس يبقاو تحت شي شجره حتيك يسمعوا الامام حتيك يسمعوا المؤذن كي يقيم الصلاه يدخلوا ما يسمعش الخطبه هذه لا جمعه تنه مطلقه ليس له جمعه مطلقا باجماع اهل القبله سنه وشاعه لو كان كذلك كننا لكن الخطبه راه تكون بعد الصلاه ا كان يستنى واللي بغا يمشي يتحسش يمشي ولكن الاصل الاصل ديك جوج اللي سقطوا يستمع الخطبه من لم يستمع الخطبه ما خصش الاربعه انا خلصت الاربعه الناس ما سقطوش عليه هو يجب استماع الخطبه في يوم الجمعة في واجب والاستماعك باش كي يكون قال يكون بالانصاف صحابته لما كان يخطب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون وأعينهم على سام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحركون كأن على رؤوسهم الطير عشي واحد جاي جلس وجاي شتوير وقف له فقرس اذا تحرك يتار وما بغاش يتار ماقدرش يتحرك قال فاهب حالهم مع خثه رسول الله صلى الله عليه على رؤوسهم الطير احنا يالين كيخطب واحد كيشوفه اا الجمعة هذه ضربي هذا واحد جناح دخل كيدو الدار معنا الجمعة هذه تخرب هذه ماشي الجمعة شنو المقصود ديال الجمعة واش انت كيجي عبد الله ولا يجي ما عرفت الله ولا كيجيوا على شي حاجه يقرا انا ما فهمتش لا غير ان باقي ما نفهمش الجامع بيت الله ماشي الله. الله احدا الله الله والله موجود الله ما لا هذا <تصفيق> بيت الله دره نسل الزوض يقول الله بحالك بحاله بحاله بحالك بحاله توافع من الله هاشغل ينزلون تنشوفوا الأحكام ما أمر الله به أن نفعله في بيته قلنا بس بالخشوع والسكون وكذا عندنا واحد محديث كان رويه ومهن قل الجمعة كان وهذا طبعا من, من, من البدا التي احدثها المغربة ولا في السنه من الاطلاق وكاين يقولوا احنا البدع وساعات ما فهموش بدعه حسنه ولا بدعه لا المقصد من هذا هاد الدعا هو تذكروا الناس نذكروا الناس بان بالمحتوى ديال الحديث كان الناس في القديم كي كي تخرج كيخرج الامام كي نوض الماموم كيقول للناس كيقول له ايها المسلم راه النبي صلى الله عليه من قا إذا قلت إذا... لصاحبك أنصد الإمام يخطب الجمعة فقد لغوا كيف يذكرهم بأب الحديث باش ينسطوا يقالهم الإنصار يعني يذكرهم هاد... هكذا كي يقول لهم هكذا كي يقول لهم تذكروا حديثنا بشكل لم الذي يقول إذا قلت لصاحبك أنصد والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوا هكذا كان يذكرهم ما كانوا يدخلون لغوا داخل... روائما بقى يشطح ويغني هذا ما أداش المقصود حتى الناس مفهومات والذي عندهم إذا ما اتقل صار هنا شي حاجة ناقصة والذي شعيرا من شعير كميسة ولا شي حاجة إذا إذا حال ثانية اللي تذكر عندهم قد قال نا نا نا نا نا نا نا يغنيه ومنفهمتش كلمات يغنيه وشي لغة منفهمات إلى غير ذلك الآن هذا الحاديث ما أداش المقصود دياله ما غير يتهمه اللي كان قرأ كان نستعرض من باش نسمعوا المحتوى بيالو شنون يقول اذا كنت لصاحبك انصت والامام يكتب الجمعة ينفكر صف ينفكر صف ونقل حفظ صحبك انه على رؤوسين صف فعبد الثاني فالله يستفقى من الجمعة احدا ما نعشي بك نجي نعشي واحد كيه غر صاحبه المهم رأى حالات انك نكون فوق المنظر كنشوف حالات من احواز البشر اللي منعف يعني عاشوا في بيانهم يدخلوا يوم الجمعه اللي ما من لم ينصف لاغى ومن لاغى لا جمع وعسى مطلقا يعني صح الجمع يعني الجمعه ديالهم ما تنصف لا 4 لا 4 القضيه بس لعند الله القضيه ديالهم ما انش اي حد خطبه في قلو شرط الخطبة الإنصات المطلقة فلذلك لم يشرع, لم يشرع الإسلام لمنقشة الخطبة رغم أن الدروس بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا الناس كتكتوا في الدروس كتكتوا رسول الله كذا لكن في الخطبة ممنوع تناقشها علاش لأن ما فيها الإنصات الإنصات يواجب ولا تناقش الخطبة مطلقة ما تتناقش يعني ما يمشي الإمام كي, كي, كي يخطب ودخله وحال شي مرة شي واحد أحبقي عنا كي كي هبار على وإن كان شي, شي مشكلة عن نبدا والناس كي, كي تقولوا البني على بعض هذا تقول طلع وهذا طلع فوق منه وجه هذا طلع فوق منه وجه هذا طلع فوق منه, منه شي مرة كي تبقي يتبغي عنج الأوضاع الاجتماعية الخاص بها هو الهم دياله. هو يعنج حاجات لك يشوف المجتمع دياله ماشي غيقول له الفقيل حدو المحرب وما شغلوش فينا وما اذا كان حدو المحرب عناش رضي يخترب بساعة انت قالاش المهمة دياله هو اسمته إمام الناس أي مرشده وما اكي كانت تدعم لأجل الله عليك وقال الخميس كيدور على بولفا كامل كيطلع على البيران هايدا ها و على المجتمع باش ما يوقع فيه يقول لك الخاطب فواد الناس فواد يجيب ويقرا عليهم خطب من نبته ولا شي حاجه هما ما غاديش يفهموا عام طويل مثلا ماشي العام الفا المهم هو ماشي وحنا ماشي ما م... ما مشتاهبين ما صاحين ولا ناع ما طلعنا ما هذا الايمان ديالنا ما هذا العين ديالنا ما خدنا القران مقرينا الفقه ما الناس اللي نقولوا لعنا نهار الجمعة بحال ما تحيا اللي ما كيمشيو نهار الجمعة ولا الناس اللي كوك الغفران كنبيعوا الخطايا ويعطينا الشك صافي يمشي بحال اي نهار الجمعة تقعدي معايا مع الواليدة مريضة تقعدي مع كذا تقعدي كذا طال ولا الخطيف فوق الجمعة بحال الطفل كيبيع في فيك الغفران نهار الجمعة البيت الجمعة معاه او واحد خطو ما شاء الله استفسي لنا شي حاجه لوال وقات حنا لكن زيانه مش عارف فين جانا لما سمعت كانت معقل قال لك شنو كيسيروا في الدناا فكان اصلا في اجتماع الخطبه ان شاء الله واجد هذا هذا ايه هذا الخطيب نهار الجمعه وته كيقول علاش كتعليوا على بعضكم وكذا اخريين اصحابك عندهم حجورات وكذا اخري في الزمان كنك هو اللي واش غير اللي كيف يعني يعني عرفي انه هو ما كيقصدهش هو كيقصد العامة هو عادة المثال قال له افقي ولكن الصحابة مكانش عندهم شراج فيهم متر وبمتر قال له اجلي تسقد لغوت هو ما فهمش منه بقب لغوت قال له كنت تزبر فيديو عالفقي ها انا قال له قلس اه مسخطرك لغوت ورغيتي معنا فقلس اقلس اقلس انا قلس امدر براك التيمون تساقل اه لا تتسجل جامعة يقول له ما كيف الايمان كان قوي هذا ما كانش عقل نزغي وقف بحرسه عربي انه ولا يدخل شي واحد عند نهار الجمعان قال الايمان تقول شي حاجة تخر شي يقول كي, كي قصد مئان هذا الايمان الخطير ويقصد مئان هو قرأ قرآن قرأ قرآن يلا كتقرأ قرآن تسبر هاد الآية كتقصد مئانها كتقصد مئانها لانا كل شي اللي يسمعون يقول كل فينا الاسات كلشي من الألف كيحكي الشيخ كاشك رحمه الله عليه تيقول كل هذا الرباع كيجيوا عندك يقول كذا كذا كذا عاود كذا كذا ما خصك تقول او حتى ما قالهمش ما يقولش دابا اللي قلت قلت لينا شنو غادي نقول خلوا ديك قفوق من الله احد الصمد ما يدوم يدو ما قال له انا خفت قول الله احد غتقول الشيخ كاش تراغي القلب اذا قلتي الشرب حرام عاكسي واحد برا قلت كيهضر عليا قلتي الربا حرام واحد المخدر قلتي المخدرات حرام تراغي يعني في اللي قلتي راه كلشي غادي يتقلك الله هذا تعرفوا شنو عند خاصه هو خليفه رسول الله فيكم نعم في خطوة في بجامع على هتين من من عادة بجامع والصف الثالث أن تقام في مسجد الجامع لذلك هذه القضية في أشياء تتحرج الملكيات يقولوا المسجد الصغير لا تجوز فيه الجمعة كان عندهم مسجد جامع وكان عندهم مسجد صغيرة تصبر فيها الألقات لكن الجمعات يجتمعوا فيه مجد كبير فلا تقاموا إلا في مسجد الجامع لكن المتأخرين من الملكية وقال هذا لا يتأتى الآن لأن كل مسجدين يعد جامعة في نفسه إلا ذلك قساريات هيدا الصان بالقراجات هيدا ترى تدخلوا بمنا ما لا يجوز أن تقال في الجمعة مطلقة لأنه ليس مسجدا جامعا هذا كانت مقاعد الصلاة قاعد الصلاة والنبشقة وهيدا فيها شقاعة هيدا دروار السدة مع تحفظ شديد أن تجوز الصلاة في المقاهي ولأنك يتبع واحد بقع لا تجوز فيهم الصلاة ومنهم الأسواء ورأس الطارق وفام الوادي وأماكن الله اللي بحل المقاهي الأفري فذلك السجة هذه تقام في الجمعة لا وإذا كان شجارة كسارية لا تقام في الجمعة مطلقة ان شاء الله لابد أن يكون المسجد أقيم للصلاة يعني أقيم مسجدا وسمي مسجدا وبني على أساس أن يكون المسجد فيسمى المسجد الجامع كليسما المسجد الجامع لا يجوز اذن فهل يجوز في غير المسجد تلقى <تصفيق> شي دار شي واحد لا لا تجوز الجمعه الا في المسجد الجامع ويكون مصور لا بدام يكون مصور يكون عنده لحيه ضروري في على مقيم من عذر والشرط الرابع هذا والخامس الش... هذا الشرط... هو شرط الوجوه وهذا موكي خلطنا بين شرط الوجوه و شرط الصحة الجامع على شرط الصحة قال تجيبوا على المقيم تجيبوا على المقيم أما المسافر فهي جائلة في حقه يعني فقط عن الجمعة المسافر لا بد أن يكون مقيما يعني يكون ممسافر ذاك البلاد اللي فيه بوتيش يكون فيها فإنسان إذا كان يسكن في صنجة عنده ضر صنجة وضف رباط ومشان رباط الضر دياله عنده جنسة أو لا قال تجيبه في حقي الجمعة لأنه في حكم المقيم هناك إذن إذا كان مقيما وجرت في حقي الجمعة لكن المساجر سقطت عنه إن شاء الله المسافر سقطت عنه الجمعة مطلقا لكن إذا مش هو مسافر مش يصل الجمعة جازت في حقي معنى لا تمرعه في حقي لأنها لا عليه المقصود أنه إذا ما صلت الجمعة لا شيء عليه إن تتعرف من تركع ثلاث جمع عامداً متعمداً من غير ذارة ولا سبري الله على قلبه نعم بجامعي على مقيم من عذاب شر قريب بكفر صحيظة آه شر ضد العبودية قل والشر واجبة عليه والعبد جائزة في حقه ثم واجبة على الذكراني دون النساء ولكن النساء لا تجب حقين بمعنى إذا ما مشوا وشنا يطلع الجمعة معنى هنوالوا لكن إذا مشوا أفضل كما قال للقاصلة إذا مشوا وراء أفضل لأن نحن معنا ليش ذكر جاد اللي ينقلوا الخبار للنساء ديالهم ديال الذكر سيقلوا هاش نقل خاطبة هاش نكاين هاش نكاين هاش نكاين لكن ينقل لها غير ويلان أرى فلان الزوجات وفلان درمرات وفلان كذا وفلان كذا هذا شيء ينق وخبارك شمي ذلك المسخوط كتبه ويراق هالفلان ودار فلان هذا هو اللي كي نقوله أما يمشي يطول لها رسمعه على الحديث ويحفظ له الحديث ويقرر له القرآن ويعلم له التشهد ويذكره بالله ويذكر بالله رحم الله رئي أن نطح الماء في وجه زوجته فقا ورحم اللهم رأي أنت نطحت الماء في وجه زوجته تقوم إذا صارت الفجر أو يتقوم الليل يعني يتعاونوا عن الأخيرة مش يتعاونوا عن بعضيتهم يعني هي والشيطان والزمان عليه وهذاك هو والشيطان والزمان عليه تعاونوا لكن إذا تعاونوا عن البر والتقوى يعني تعاونوا عن الأخيرة على النجاح فلذلك أنا أحبب أن أنت أحضروا بشي سمعوا بودمير النرجال لا تقوش يقولوا لهم ما, ما يبدو لهم له وصلوا لهم يقولوا لهم يمشي كتكسو طاف يا دول اللي يخطر عليها واباقي الموجود نكتكسو ونحن نمشي نصلى الله ونحن كذا ونحن كذا خلع ولكن ما امين لماذا سقات على جمع لان كيكون عند التربيه كتربي ولادها ولا بسقات ربما كتربى اذا جات ديك الولد صغير الجماع ممكن يشواش ممكن كذا وقسمها مع عائله اخرى فقط في احكام مطلقه لكن مرا كبرات شويه وما عندها العش ديالها صافي نبقاو ندخلوها للدار شاء الله احنا نروضها برا وهكذا في ياك كان قريبين لتفصاحه لذا اي قريبين الى المسجد الجامع بكفصخ قريب واحد بواحد تقريبا فرسخ الفرسخ على ما اظن قدروها قدروها هي اكثر من ثلاثه الاميال جاته المسافه ديال الفرسخ يعني يكون قريب الى المسجد بنحو ثلاثه الاميال في حاجه يكون أما إذا كان أبعد من هذا فأسقط في حقه إذا ما قدرش يجيب مش واحد ساكن مثلا نعتبره طنجة ومن هنا يحتن يجب الحبيب خاوي واحد ساكن تما فضار بعض العيشة والله يجب الحبيب والله يجب الحبيب خصوه يجيح طنطنجة بالجتماعي فأسقط في حقه لأنه بعيد عن مقاعة إن تقيم الجمعة بأكثر من فصف نعم وأجزاءت غيرا نعم فستمداموا نعم وأجزاءت غيرا يعني غير هؤلاء اللي فكرنا غير تجئهم اذا اذا اقاموها معنى لا تمنع في حقين لا تجب في حقين ولا تجئهم تجئهم اذا ذهبوا معنى اجئتهم اذا صلوها راه عندهم عند الاجر كبير نعم واجئث غيرنا عن قرص جامو عندما تسعى اليه نعم قد قدتون بهم تجزئهم حل المرأة لعدى الترابي تجزئها إذا ذهبت ولكن المرأة لما عنده الترابي قال يندب في حقها فإذا لقصة الأحكام هنا إن واحد شغله السفاق مع ذلك إن شغل أجزاء في حق ولكن غيره ممن ممن لم يذكر سواء كان عبد أو كان مرأة أو ولكن لا شغل لديه وأسمحوا بأن العبد محل سيد سيد أعين نذهب إلى الجمعات الغريبة فهل هل مباح في حقيقة يندف؟ قال يندف المندب هو ما يثاب على سعلي ولا يعقو على تقيمانه على درجة من المباح نعم وَأَزَّعَتْ غَيْرَنَّ عَلْكَ تُندَعُوا عِنْدَى النِّفَى السَّعِيُّ إِلَيْهَا يَجِبُوا قال لَتَ يَجِبُوا السَّعِيُّ إِلْجُمْعَةِ بِمُجَرَّدْ أَنْ تِسْمَعَ الْأَذَانِ الْأَوْلِ إذا سمعت الأذى الأول وجب السعي إليها وجب السعي إليها وقبل الأذان نذب السعي إليها وقبل وقت النبذ أبيح السعي إليها أعلاج لأن الملائكة تدخل تدخل في وقت النبذ إلى المجيب إلى البقنة وكتبقى في دفتاري حسنة جاء بدناه بدناه ومن جاء في الساعه الاولى كانما تصدق بدنه بدنه بمعنى جمل كانه تصدق في الساعه الثانيه تصدق بقره ومن جاء يعني الساعه هنا لا الساعه لحظه ومن في الساعه الثالثه تصدق كبشا ومن بعد ذلك أنما تصدق تجاجة وما جاء كأنما تصدق ضيبة ثم إذا خرج الإمام ووقف عن منبر طوية الصحف وجلسة وجل... الملائكة تستمع إلى الخطبة وجلسة الملائكة تستمع إلى الخطبة لذلك على الخطيب أن يستحين ربه إذا كان الملائكة كيسمع الخطبة خصو يخرج ألفاظ جيدة من فمه التي لا تؤذي الملائكة الملائكة نفسه معرفة الجمعة والستانية لذلك من الميليشي هو في الريحة القر ولا الريحة التومة والريحة القاشر لأن يؤذي عباد الله ملائكة وبشرة لأن يسعى صلى من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مصلانا معنى لأنه لا البشار ولا الملائكة والملائكة تتأذى بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم في حقيقة نفسه من البطر ولماذا؟ لأنه كان مرشحاً ان يلتبس به ملك الوحش في كل لحظه ذلك حرمه في حقي ولیکن رفعته كان ملازما للطيب للعطر دائما دائما دائما حتى قال وصفه قال ما شممنا من ان بو الا اطيب ذريح يعني ما زبرنا الش نهار فيها حد العرق لا, لا لا لا دائما في الراح دائما عرقه أطيب من ريح المسك صلى الله عليه وسلم نعم اليس بخبره شاء نيده بدا تا هو كنسي بدا تا هو النداء نعم دا ما كنسي بين اذنين الاذان الاول هو اذان سعيد والاذان الثاني اذان الخطبه والاذان الثالث هو اذان الصلاه والاقامه الصلاه كيتسمى الاذان الثالث الاذان الاول ما بين الاذان دي الخطبة ربع ساعة يعلمون الناس من أجل الساعة في الدن فاش يسعون الناس وما تسديش في الخطبة باش ما تفوتون شو خطبة نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله نقصد الذكر سعوا إلى استماع الخطبة في. قال إذا نودي للصلاة فأعيدت قال لذكر الله فإذا أعيد الشيء كانت الفائدة أحسن من الإعادة الإفادة أحسن من الإعادة. يعني وش أفد إفادة ولا أفد إعادة وش مقصود بالذكر والصالة المقصود بذكر هنا استماع الخطبة لذلك فزل أهل العبيب هذا يعني وجوب استماع إلى الخطبة فالأذن أول كان إعلام بالسعي كأذنه داشة السعونا إلى استماع الخطبة ثم في خلق أول مهد عصر السعر 4 ثم في سعاد الزمان إذا طعد الإيمان من بر يؤذنه أيضا أذانا آخر وحد الأذان آخر اتم اذان الخطبه كده. هذا هو الاذان بالاعلان فاذا تبع هذا الامام الخطبه ونزل كان الماموم يؤذن اذان الصلاه اللي لكن الاصل في اذانه الثالث هذو هو سيدنا عثمان مكبر المسجد طبعا ما كانش الابواب كان يامر الاول لي يؤذن فاذا انتهى الاذان الاوسط يستمع من خلفه لان الناس تسع هذا كي يسمع غير هادو يسمع ما كاين ثالث كي اذان يقريب لي سمعوش يعني تكرر هالثلاث اذانات باش يستمعوا الناس وحنا يرا ما عملناش غير فقط احنا كل جمع فيه اذان بمعنى راه الاذانات بزاف الى خلينا تكرير سيدنا عثمان سمع عثمان عدد الاذنات لي كل الناس الى اعلان الجمعه الان حنايا عند المسجد هذا طبعا لو كان معنا في البوق وذن هنايا غيسمعونا غير هاد الناس اللي ولكن يا اخوان خصهم شي اذان اخر الان البوق الحمد لله قرر باش فصار مجتهدا فيه امام عثمان رضي الله تعالى عنه ارضاه للمه يعني لمن هو ثقت عارضه فثقت هذا الاجتهاد فيه فبالتالي لم يقول أحد من المالكيه يثب الامانات ثلاث المالكيه فقهاء المالكيه ما عندهمش ادان ثلاث ليس لهم ثلاث امانات ما عندهمش يعرض البر عنها ومنعها والامام ابو سعيد اللب لم يرد عليه انه عندنا ثلاث ادان وفي في بعض الكتب قال انتقل مساله خلافيه في المذهب وفي اختلاف شديد انا في خلافيه اليومي سليمان واحيده و... و... و... وهذا الشيء يسموا الدع على الصلاه وثلاثه اداله بالمسائل الخلافيه وطبعا ورد عن في الماليكيه اربعه اقوال كل دوله مرجحه ولا مرجحه في ذلك الاهتمام بها كما اذا المذهب المالكي راه ماشي فقط في هذا لازم ماليك في المعاملات اكبر مثلا كتاب النواجب ديال ابن ابي القيرواني في 14 مجلد جزء المجلدات يهضروا عن العبادات طنوز زكا والصوم وكذا وطناشر المجلدات يهضروا عن المعاملات بمعنى الفقه الملك هم معاملات أكثر من مواعب إنه يعاني المنكر من صميمي فقه مالك إمام الملك قال لكذا شكشي واحد فقه ملغم ضربه لكن هذا في أخيلات طبعا هذا يعزر هذا في حاجة أخيلات نعم هذا أخيلات يعني إمام مالك. قال امام مالك بتحريم استماع الغناء مطلقا امام مالك قال بتحريم استماع الغناء مطلقا امام مالك المتشدد في الغناء قال لا يجوز من غناء شيء إلا في مواسمه في الأعراس وكذا آخر إذن فيما امام مالك إذا كان جدد أذانات قرار الإنذان بمفارقة هذه. إذن كذا ستبقى المالك وأيضا امام مالك يحرم قراءة القرآن علمي لذلك في المملكه عنده حرام لبلتا صوره الجنازه لا يجوز قراءه الفاتحه عنده هي مطلق الدعاء تقول اللهم ربك تقول اللهم اغفر الله, الله, الله اكبر ثم ندعو مع الميت ما اخرى هي مطلق الدعاء يعني ما عندوش وقراءه الفاتحه لم يجوز قراءه الفاتحه لعدم جواز ذكر يقول لك في المذاهب كل شيء عندهم مفتحة أبو حديثة يقول يجوند قراءة القرآن عن مينزير وستنظم ذلك بجواز القراءة الفتحة في الصلاة على الجنة دي. ومسألة كتكون خلافية إذن إحنا يمان حرمو مبغى بن حنم إننا فيها خلاف بين العلماء الكبار إحنا ما بكنا نقول إذا التقى في السلسان سلامت خليل فأرى ماذا مزألة خلافية ماذا بيش فينا ينقلو بهذه الزبات إذن كي يلقى الهادي وكي يلقى الهادي الآن النفس ساعة من امره اختلاف امه رحمة بينهم وان كان الامام انواني حساس حديث الزاد الا ان هذا حديث عندهم ما يؤيدون ان شاء الله واقعة وقع خلاف بين الصحابة وقع خلاف الفورع وقع خلاف حتى في زمني رسول الله صلى الله عليه وسلم امر وقال لا يصلينا أحد احدكم العصر الا تدنى القريضة اخبروا في التأويل كان لما تغوش سلوه حتى وصلوا ابر القريضة وكان لسلوه الموصل وقدير دير العصر قبل ذلك النفس قال هذا ليحفظنا على الساب مش المقصود أننا نأخروا الصلاة عن وقتها هم اسمعوا بيجوث من الصلاة إن الصلاة كانت تعلموا من الكتاب الموقوتة وعندهم قولنا نرسع صلاة أما يخرج اخذوا الآية حاديث حربي قال مش قولنا نرسع من القريضة وصافر صلاة من ما لا تدعوناش يخرج يقولون لا رأسك إننا متعاروه هنا عاصر ما عنداش الوقت لذلك نحن نفهم وقلنا نرسع صلاة أنه حفظنا على الساب وكلهما كان على حق ح كان على احتلال الاختلاف في الأمة في الطرع أرى كائن أرى كائن وقائن لك يقول ما يكاينش أرى هذا غادي نعيش في الدنيا إن الواقع يقولين أنه كائن في اختلاف في الطرع وهذا الاختلاف في ساعة وفي رحمة إلى غالبات شعر الله نار وسن غسل بالرواح فصلاة مهيبة لا سن غسل بالرواح الرواح هي بعد صلاة الضحاء إذا اقترب الموعد وقال ال ال ال الظهر نقترب قبل قال من السنه أن يغتسل الإنسان ان شاء الله غير ومن لا يجد وقت الحلب كيخدم وكيخرج مباشره في, في الجمع قال يغتسل بعد صلاه الصبح فاذا كان ما كيش عند الوقت بعصوم معناته كيخرج قال يغتسل في ليله الجمعه المهم التس. ومن لم يغتسل قبل الصلاه اغسل سلام عبد من لم يغتاسك قبل الصلاة اغتاسه لا بعد من فاته طبعا وإلا مقصد الغسلين قبل الصلاة أنفع لأنك حينما تغتاسل ترهب إلى الصلاة بطيبين وجسدين نظيفين وثوبين نظيفين ولكن إذا فاتك عن تغتسل فلتحتق الغسل دي الجمعة لذلك الإمام الشاشية أحمد الله عليه يقول غسل الجمعة واجب غسل الجمعة واجب يقول واجب تغتسل لماذا؟ كما يدخل الناس أن تجامعوا كي يجتمعوا بالذل الله إلى خير يجي بعدهم ضافين فيهم رائحة طيبة قال حتى هذا من السنة أن يغتسل من مع السنة, السنة بعدهم جعل السنة أن يمس من الطيب ويلبس ثوغين أبيضين ويلبس ثوغين ويبكر السعية إلى المسجدين ولا يفرق بين إثنين ويخالف في الطريق ويخالف في الطريق ومن لقيه فليسلم على من عرفه ومن يعرفه فإذا فعلا ثم صلى مع الناس ثم ترك احصن صرف الايمان ثم صلى بعد في اربع ركعات غقر الله له ما تقدم من ذنبه والجمعه من جموع الجمعات فارطن ما بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والسنه ان يصلي الضحى الضحى سنه غرس معناها لا بد للانسان شاء الله يكون متعك من ساعتنا ما ترك الضحى في في كل جمعه في ذلك انشجع هذا الامر وقال هو واجب ومشفع وجبه مطلقة كان واجب في الغصة نهار جمعه الناس على الأقل واحد مرة في الأسبوع يتزموا الغصة ويعرفون أننا نعرف أن الإسلام دين النظافة دين النظافة ودين الطهرة ودين علم النازل إنسان يمكنش يكون أنا أقل تي في اليوم إذا لم تتهار 5 مرة تهار 3 مرة إذا لم يتطهار 3 مرة ينطهار على الأقل مرتين ما يبدو يتطهار مرتين في اليوم الواحد كل يوم كي تهر المرض لماذا؟ إن المكة تخل العشاء لأول صلاتي من اليوم هي لحصرة العشاء كي تودأ طبعا غين عثمين ممكنش يقوم يصلي جرب لما يفعلون يتودأ بعد النوم هكذا تودأ مرتين فقد يصل للظهراء والعاصراء والمغرب بصلاة الصبحي وقد يعيد الوضوء للظهر وقد يعيد الوضوء للعاصر يكون تهارة أربع أو خمس مرات في ديروم فيعلمنا هذا الإسلام والنظرة في ذلك قال وسنة أي في الصوحة قبل السعي الصلاة الغسل والغسل هناك غسل جنابة الغسل المرضي إن شاء غسل الجنابة يعني تأثير كما يقولون الجنابة إن مطلق الاستجناء أو الاستحماء إن شاء الله وثم غسل بالرواح اتصل نذب تهجير وحال جملة نذب التهجير وهو خروج قبل الرواح خروج قبل الرواح هذا مقصده نذب التهجيره بالنسبة للغسل أيضا قال من السنة أن يغتسل في الضحة ونودي بهذه السنة في التوقيت أن لا يغتسل حتى يريد الخروج إلى المزيد الميزة تذكرين يقدر يعراق ولكن التهجير تتقرب الظاهرة هاجرة ثم تتظاهرة لما تتقرب, تتقرب ظاهرة يصيب قال مثلا 11 ستقار كبير سعى بشي يرتفع النباء طيب تافل يعني يكون في تديره مقارب لخروجه إلى في المسجين طيب قال ونذب التجير ماشي منذب الغسل والغسل فارسنة ولكن وقت الغسل فيه سنة وفيه ندب وفيه كذا قال من الوقت المندوق لهذه السنة هو أن, أن يغتفل في الهجيرة وهو الوقت الذي يحاذب وقت صلاة الجمعة إن شاء الله يعني حاول الشيء تقرر الجمعة قلنا لكم إذا كان عنده ساعات في الوقت إذا كان عنده الوقت أما إذا كان في المعمال ولا في المكتاب ما يقتصفاش يقتصف إن شاء الله بعد صلاة الصلح ندب تأهير وحال جاملا وأيضا ندب أن يخرج الإنسان بحال جميل هندان أنيق والحال جاملا قصد به النظر والمخبر المنضار المخبر الانسان يستعيد ويهيئ باش يدرس لباس جديد لباس نظيف لباس ابيض ويستحسن ان يتخذ رداء خاصا بالجمعه فيه. يكون عنده رداء خاص بالجمعه يعني كيخصو أن الجمعه عيد للمسلمين انا زعما كنقصد ما على فبعض العيد عيداني عيد الاضحى وعيد الفطر اقصد عيد الجمعه عيد المسلمين عيد الاسبوعي طبعا يساعد الإنسان يكون عنده وحده خاف جمعا علاق ومبخار ومستطوان أخيره عندما يأتي له يسع له يفرح, يفرح بهذا الاجتماع ويفرح ببيت الله وبلقاء الله تبارك وتعالى يعني ضروري هذا الحال يكون جميل في نهار الجمعة يأتي الإنسان بحال جميل الشرر ديامنا يأتي في دي حال أجمل يأتي لنا بالشرطة ويأتي لنا, لنا بالسرعة ومغيرين هذا هو حال هذا حال جميل جاء ما جماله مع الله أرى عنده, عنده أصول وعنده ضواغ يجيسا الجميل بعده يسترس يسترس يسترس العورة دياله يكون ثوب نظيف يكون ثوب مبخار يكون ثوب نعم مجرى الشام بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرض وبركعة الرأسة نعم <تصفيق> <تصفيق> بالنسبة للجمعة لا تجزئ المنفرد لا تجزئ المسالي معناتها الظهر تقصليها جماعه تقصليها وحدي لكن الجمعه لا من الجماعه من جماعه لا ترزيك الا الجماعه ما لم تصليها في الجماعه بالربع اذا ما قيتيش الجماعه الظهر لكن اذا كان جماعه التي وجبت في حقك صلاه الجمعه راه ترزيك بمعنى بخطبه وركعتين للظهر اذا ما كانش جماعه ارامتك واذا كان اقل كان العدد عندنا لا تجدي وعند الاحناف اذا كان العدد اقل مما شرطه ابو لا تجدي الا عند الشافعي قلنا تجزيء الجامعه الجمعات اما تجزيء الجماعه سنت بفرض وبركعه الركعت سنت بفرض وبركعه ركعت مقصود بركعه الركعت معنى من ادرك ركعه ادرك الجمعه ركعت الذي ادرك ركعه واحد لكن ماشي على باله وقالوش تأخر فأدرك ركعة واحدة وهذا في خلال شديد شديد من أهل العلي قال من فاته فاتته الخطبة وأدرك ركعة الأولى فلا مدالي كان بعض منهم قال من أدرك ركعة الثانية خصوصي ثلاثة لأنه صار في حقي ربعية. لكن عندنا أن من أدرك ركعة فقال أدرك الجمعة يعني يزيد وحدة ويزيدها ظهران هذا هو القصد يلوه هذا وقت ولكن هذا قلنا في خلاف شديد لنستند اليه ان شاء الله نعم نودي ب اعاده السجد و... وننذب اعاده سجدتها لا مغريبا تداخا مثريها نعم بالنسبه للسجد واحد مسافر مثلا او كان كان كان بعيد و... وصل لحقه ال... وقت الظهر وصل بوقت صلاه الظهر ولما دخل لقى الناس ديالنا قال ندب أن يعيدها أن يعيد أن إلا صلاة فنزن أن يعيد صلاة الجمعة لكن تعاد بمية النفلة كل صلاة صلية تعاد بمية النفلة ولكن إذا صلتها بحدك إذا صلتها بحدك ألقيت الجماعة تتصلم على الجماعة بمية النفلة لكي تبدأ لك فاضلة الجماعة وليس فضلات الفرض فكل صراتي تستطيع أن تعيدها إذا صليتها وحدك مع الجماعة إذا صليتها وحدك وقيت الجماعة بقناة صليتها من نصف الفرض قال نوذب أن تعيدها ولكن بنية المفل بنية المفل لحديث رسول الله في ذلك إلا المغرب قال المغرب لا تعالى إذا صليتها وحدك لا سؤال. ما لأن المغرب فيها ثلاثة الركعات وبالتالي فهي وتر مهار تختاموا بالوتر إذا عدتها سوف يقول لديك المغرب ذلك الركعات التي صلوتي معلغة سوف يقول لديك وسته وستنا فيهم شلويتر سوف يقول لديك شفعت وانقفت ذلك الويتر إذن لا تعاد المغرب تعاد كل الصلوات إلى المغرب وهذا أيضا في خلاف المهار نعم ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات فصلا عن الجمعه واحكامها كان في شيء حاجه اخرى قد قرات من القوانين قراوند في هذه الابيات فصلا عن الجمعه واحكامها فصلاه الجمعه فرض عين على كل ذكر مكلف حر قادر مقيم بالاقامه قال الجمهور رحمه الله وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم الأحرار البالغين, البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم أن يكون حراً ذكراً بالغاً بيتاً لديه عذر هذه صرفة ذكر حر وبالغ طبعاً عاقل ولكن عنده عذر وهذا العذر يكون شرعيه يكون من الأعضاء المقهولة ليتسقط عنه الجمعة حالواحد مريض مرضا مقعدا عنده عذر مريض مرضا مقعدا عن هذا المرض فشي واحد قطعة شوية صعوبنا يولفو كده وقال لك مريض ما يتلوز الجمعة لا لا قلنا صعصا ما أنت إلا, إلا إسبوعا قد دمي فيه وفي سابق الله ما لقيته جعنا لم يرقلها بل صعصا دمي يا رايدا سحبا لدخلوا على رأسنا قال ما أنتي إلا قد, قد دميتي وفي سبيل الله ملقتي دعمت دهدي في السعادة ما أنتي إلا قد دميتي فلسي واحد ترحق الدرسة قال ما يمشيش اليوم هذا يكون مرض مقعي مرض مقعي ما كانت في بعض الرجال الكبر الله سبحانه وتعالى في عمر دينا محفظهم ماشي لا انا دابا بكل كيدير الجسم كيدير الرصيم ماشي كيدير باش هذا اضركان معناه المسؤوليه الشرب صحيح يا كيمشيو كي من بك البوبيز ولا اللي يسمو كيديروا كي الحركه الرياضيه ويجي رايده الليل كيدوز عند العيالات ما نكيوري لهم اصلا راس مسخخ كانه خنزير ابو محمد واحد اللي كيمشي جرجر واحد كيمشي وكيمشيو يتعاونوا لان الله وتعالى هذا المقصود لكن اذا المريض مريض مراه ومقعد ما استطاعش يمشي هذا قال هذا تسقط عنه الجمعة ان شاء الله واجمعوا على ان الجمعة واجبة على الحق على الاحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله واذكر هذا دليل الوجوب هذا هو يدل يدل بيد انه صلاه الجمعه واجبه وحنا الملك يستدل بهذه الايه ان ان هذا يقصد بها استماع الخطبه انها واجب نعم ذلك خير لكم ان انتم تعلمون ولحديث أبي وعيرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الأخر. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم قوتوا الكتاب من قبلنا نعم بيدا أي بيدا بمعنى رغم أنهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلكوا فيه فهدانا الله فنرسلنا فيه سبع اليهود غدا والنصارى بعدها بكم في يوم الجمعة في يوم الجمعة نحن الاخرون يعني حنا الذين اتخر بزمان ولكن نحن السابقون يوم القيامة الاخرون السابقون حنا جينا في اخر الزمان يعني جينا و جينا بعد النصارى ولكن يوم القيامة نحن السابقون ان شاء الله الله سبحانه وتعالى جعل النهار سبق حتى في الايام المباركه عندنا فاليهود عنده السطب والنصارى عندهم الحق ياك اليهود عندهم السن والنصارى جاوا بعد منهم والله أعلم لهم ولكن حنا اعطينا الجمعه اي قبل السبت وقبل الاحد قال فالناس ولا ناسي يتبع معنا يتبعونا الناس يتبعونا في هذه المساله فكنعيدوا حنا عاد في عندهم ما مرانا عاد كنعيدوا مرانا نعم باين نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلقون عن الجمعة فقد هممت أن آمر رجلا يخذي بالناس ثم أحذق على رجال يتخلقون عن الجمعة بيوتهم نعم وهذا من أشد الأحاديث في, في تكتبعنا وجوب حضور الجمعة لمن لا, لا عور لها فقال لقد هممت والهم من الرسول تشريع قال العلماء الهم من الرسول تشريع ما معناها التشريع شي قال انصعت لنا واحد واحد الراجل كان نصعتنا عنده من حبيب, حبيب. وكان يمشي كلش راه يروح بي ديالي فمر الراجل فوقف في بالي فبدا يطير النظر الى هذا الراجل لما خرجنا تصاحب صحابي رسول الله راح الراجل كان تما واقف مالو شكون هذا اللي كيتسسوا عند كتب جبريل ولا يستفيدوا. قالوا لم أرى قالوا كان يوثل إليك النظر قال لو رأيته لفقعت عينه بهذه المذران قالوا الهم من النبي تشريع صارت شريع صار هذا الشريع محكام إنسان نفسي الجسد عليه أخوص قال فصارت شريعا الهم من النبي صلى الله تشريع قال هممت أن آمر رجلا ليصلي بالناس أو فيصلي بالناس فقديم الشريع يشوف هدفنا في, في المجال وشيباش يستعجم معه قد سيحرق عليهم بيوته والمقصود هنايا هو التشديد في الزام الناس حضور الجمعات أن يحضروا الجمعات ضروري هذا اللي صافي يقول عن بس في لكم عليهم بيوته لماذا لانه لم يجيب داعي الله لانه لم يجيب داعي الله قال لي واحد شي نهار الحديث لا أحد من عاكي شو يعيدنا قال لي وهذا الرسل ديالكم شوف قال الرسل ديالكم هذي أمر من أن هو وهو غي يخرج من أن يصلي شيئا بحاله حال يخنص لي من صلاح هذي صعبنا المشرح قال يدينه المشرح الناس يخرج بحالتين تعالجوا هذه الحالة قال لي وهو غي يخرج ومن يسمع هذا مكرمش وعن أمي لا رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم قال <متحدث> حفظة بنت عمر <تصفيق> انت عمر واحده من زوجات رسول الله صلى الله في زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم امنا حظه حينما ناسى زوجها سيدنا عمر تعرف واحد عنده بنته رجله في ضربه نا عمر ذاك يفكر شاعتي من عمر تنقال له ضربوا لها قالوا لا شاعتي من عمر وك وعرضها عليه أبزوه حسنا وفكر ما جوهوش تبقى في عمر قالوا ده انخلني مر قاعد فيه يعني ازرع ده تيامات جلنا بسعة ثمان فخاصة لنفسي في قوة عمر عرفتها على من هم خير مني فأبدلها الله من هو خير منهما قال شعني صلى الله عليه الله أنا غير تشكل لك من أبو بكر المشيط عند عثمان قال لله عند عثمان قال لله لأن كان متزوجا لبنت رسول الله سيقول من كل سنة متزوجا لبنت رسول الله ذو النوري عند عثمان سيدنا أبو بكر قال له ما رب علي يا لابوالد لقال انخلني مرة كان عطرني شو القافية لهم ولكن هادو ما كانوش كيف يضربتها بعضيتو ما أجابوك برمو وانا يسعى سوم أبو بكر هنوكي تشكي انو قدم بكر لاشي سفين كتسنى حتى باش يبقى القلحنا فابتسم فقال ابو لا أنا أنا. قال يا رسول الله سمعتك في الكرغة. فخشيت ان انا قلت نعم اكون نازعتك اياها وان انا قلت لا اكون رفضتها قالوا فسكته قد كان سنه باش الى ما تزوجتيهاش شوف الادب مع الرسيه وحصة صح الله كانت من فقهات بعد عام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلين على كل محتلين أي على كل من بلغة سن البلوغ لوصل سن البلوغ رواجب عليهم شن جمعة واجب عليهم شن جمعة وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى شروط صحتها وهي خمسة أولا الاستطان ببلد مبني كالمدن والقرى نعم وذكرناه وما كانت مثلها في التقري وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمر بها أهل العواب ولا أقاموها فأقرروا لا. عليها وكذلك في زمن القلفاء الراشدين المهديين من ذاته وقد ذوب البخاري رحمه الله تعالى في الجمعة بابا فقال باب الجمعة في القرى والمجن وتاقى بسنده عنه أباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة ذمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس عبد القيس عبد القيس بجواتي, بجواتي في البحرين وعلى كثرة أسفاله صلى الله عليه وسلم في السرايا والغذوات لم يثبت صلاته لها والله أعلم أي في, في أسفاره صلاته لم ينقل إلينا من صحيح ما يصل أن نساطم أقام الجمعة في سفري ولا في القرى ولا أمرهم بها ولا أمرهم بها بعد جمعة في رسول الله صلى التي أقيمت خارج المسجد رسول الله هي جمعة أقيمت بجواتة بالبحرين ولا تزال لا يزال المسجد الآن يسمى مسجد الجمعة يسمى مسجد الجمعة موجود في البحرين رغم أن البحرين فيها في الثلاثين هي الشعاب إلا أن هذا المسجد لا يزال سنيا بحوالها وقد ثمت عن رابع قلفاء الرافدين علي رضي الله عنه أنه قال لا جمعة ولا تشريقة إلا في مصر جامع مصر جامع وهذا الذي أخذ بها أبو حنفة معه. أخرجه أبو عبيد بإثناج صحيح موقوفا عليه كما قال الحافظ في فش ورواه عبد الرزاق بإثناج صحيح كما قال النحذ في المحلة سبعاً ورواه عبد الرزاق في المسند ورواه عبد الرزاق في المسند أبو يعلى وعبد الرزاق والبزار هذا عندهم المساند والإمام أحمد هذا كلهم عند المساند والحافظ في تخريف الهداية ونقل أبو الغمار الغمار ثانيا قبل صلاة الغموعة وذلك لقول الله عز وجل فسعى وداية ذكر الله قبل الصلاة قبل الصلاة قل ليحرث الناس للإستناع روى ابن أبي حيبة عن سعيد المسيب قال هي موعظة الإمام والجماري. سعيد المسيب هو كبير التابعين كبير التابعين هو سعيد بن المسيب لكنه يقول من السيباني سيضاه الله فالإذن بالاستراح يقوله ابن المسيد نزون عند ربتيه وإذا هو ابن قال هي موعظة الإمام ولفحل المصطفى قبل الله عليه وسلم فقد ثبثت ثبوتاً مستمراً أنه كان يخطب قبل الصلاة وهذا الاستمرار في كعل رسول الله عليه وسلم يلزم الإيجاد بمعناه ينكسش واحد جير حوله وقد قال عليه الصلاة والسلام صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُطَلِّكَ قال ابن عبد البرق والذكر ها هنا الصلاة والخطبة للذمعة بإلماء البرق لها في الاستيقار او الاستيقار الاستيقار وعن أنس رضي الله عنه قال رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيحرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي نعم يعني لا بأس أن يفرق الخطيب بين قطبته والصلاة في قضاء حاجة معينة وهذه برناحة برناحة عارف عارف برزع برزع ما صار في بشارة عريف الجرائي عريف خطيب ينزل من بار وخروج وعاد الرزع إقدر كنت قبل الظلوبين شي توقفه يرجع شي توقفه يرجع ما بأس يسعد يسعدون قال إذا نزل من يعرض له الرجل سيذهب معه تاقي حاجته ثم يرجع فيصلي يقول في فلا بأس بالفصل بين الخطبة والجمعة لا بأس لا لأنها ليس موصلة ليست من واجبها الوصل لكن لا لم تكن هنا حاجة فإن لم تكن حاجة فالوصل أفضل إن شاء الله نعم. وعن سائل من يزيد رضي الله عنه قال كان بدا رضي الله عنه يؤذن إذا زلت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام يعني كان يؤذن ويقين المؤذن فالاصره ان المؤذن الذي يقيم ثالثا الجامع لثبوت ذلك بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم اي من شروط قلنا الشروط هو الجامع وهو قلت لكم المسجد الجامع فلا تجد في خيمات ولا في بضحاء ولا في مسجد غير جامع ولا في بيته ولا في سطح شي ماركبه ديال الناس كيحبوا وحدهم شي شي واد كيمشيو لشي واد وحدهم يسميو من الهجره الكبير ولا شي حاجه قال كل شيء للمساجدين الجل... من الناس ما شيري هذيك يصلوا بوحده الخاطر كيقص على برويسة وكيقص بثقوة ذلك بالتوارس عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلفاء من بعده وعنده رعبين لكيقص على برويسة نستوى <تصفيق> ما <تصفيق> أوليك لا برويسة في ولأن... حيّة محل سماع مصدين ولأنه لم يثبت فعلها خالفة والأحاديث كثيرة تنقل فعلها منه عليه السلام ومن الأدلة على ذلك قول بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أول جمعة ذمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس في الغواتة في البحرين نعم ما قلنا لكم كيف ننزيد الجمعة في المسخدين في المسخدين رابعا الجماعة وهم الذين يدفعون عن أنفسهم الأمور الآلة ولا يحزون لعدد وتصح الجمعة بحضور 12 رجلاً باقين لسلامها أي في مرهاب ماذا؟ في مرهاب الإمام مالك وهي يقول وجه الاستدلال وأنه لما جاوز وحضر التجارة جاوزوا الشيطة له بيولاد عليها خرجوا ولم يبقى مع رسول الله إلا 12 رجلاً تصلى بهم فكان هذا والأطلخ ذو منه أنه صحت بهذا عدد عدد, عدد, عدد, عدد, عدد قول ما وتعالى تعالى وظاروا البيعات وهو قول ربيعة من عبد الرحمن ومالك رحمه الله تعالى وهو العدد الذي أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس التجارة قد أقبلت فانفضوا إليها وتركوه يقطب فعن جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل سعير تحمل طعاماً فالتبتوا إليها حتى ما بطي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنى عشر رجلا فنزلت هذه الآية الكريمة وإذا رأوا تجارة نوله وانفضوا إليها وتركوك قائمة أيضا هذه المجمع أنها نزلت وتركوك قائمة يعني إذا انفضوا إليها أي انفضوا من جماعة المسجد وتركوك قائما تصلي أو قائمة تفضل اي هذا نقط لكم فيها شي تنسبونات فوقها ديال ماشي تخربيط او لا يا مش عارف يقول كوكا من كره القران هذا راه شرك قال ابن حجر في الفتح ووجه الدلاله منه ان العدد المذكور فتح مقصود فتح الباري فتح الباري شرح الامام بوخاري اللي قاصد الامام الشوكاني من الشوكاني را شرح لي المنتقى الاخبار شرحه الجوج شرحه في كتاب سيل الجراب في شرح منتقى الاخبار وشرح ميل الاوتار في شرح منتقى الاخبار وهذا ثلاث عبد الله المصديق في 16 سنه كذا كان في المزيد جامع كبير 3 13 سنه 16 سنه ولكن بعد منتقى الاخبار ثم استفتح ميل الاوتار ولم ادرك تع الله لم ادرك لكن ادركت تلامذته الشيخ دي عبد الله السيدي فاخذت منه في هذا النيل أي نيل يعني لقل لا تنال الوطار من مذهب مالح فتقع نيل الشوكان نيل الأوطار يعني وطرك وبغيتك في هذا الفقه إذا قرأت تنال وطرك يسمه نيل الأوطار فقالوا نوم شرح البخاري قال لهم لا هجرة سبعة بفتح هل فتح الباري ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الانتداء يعتبر في الدوام نعم فلما رمضت من ذمعة الزائد عن الكتنى عشر ذل على أنه كامل كتنش بغير الإيمان سيكونوا كتنش بالإيمان قال وقت أخصب الإسلام وذكر الحافظ عبدالبق قولا آخر عن مالك أنه لم يحد جماعة الذمعة بحد قلت وهو أجود عن بالنسبه ل عبد البر ابن عبد البر رحمه الله عليه حافظ الاندلس ذكر قولا ثانيا عن الامام مالك ان الامام مالك لن يحب لن يحب عدد الذين تجللم جماعات بحد معين فصارت هي جهول مش اسمه القبول حتى الروايه ديال الامام الشافعي وقال لمن شنقته هذا اجواء لكن قوله هذا أجود في نظر لماذا؟ لأن سواطأ جماعة الفقهاء على القول الأول الذين تجادوا جوادوه يعني استجادوا قلوبه وقلوب جودته وقوله هذا أجود لم يقل بأحد الحافظ عبد الضرب لذلك ذكره قول الثاني الحافظ العلو قال ذكره قوله من ضمن قولينه والحافظ من عبد البرع عن القول الأول لأن إذا ذكر القولين إذا ذكر الإمام القولين يقول هذا أجود وهذا جيد وإذا ذكر الإمام القولين هذا أجود معناه هذا كلامه وإذا كلام ذكر في البرع وتجب الجمعة على الذكر الحر المقيم غير معذور ولا مسافر طربت إقامته من محل إقامتها وذلك لحديث ثالث من الشهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك او امرأة او صبي أو مريض نعم عبد مملوك ما لم يأذن الله سيده وامرأة سواء لها إدن أو ليس أو صبي صغير فإذا كان الصبي يضبط نفسه إذا كان يضبط نفسه فحضره إن شاء الله جيد حضره جيد ليعتاد, ليعتاد ويسمع والصبي حينما يكون صغير قد يستفيد من خطبته الخاطئة لكن إذا كان لا يضبط نفسه معناه لا يزال لا يضبط نفسه لا في الخلاء ولا في الكلام وغير فقال فإنما أجيد للنتائل لا يحضرن لهذا نعم وقال وطارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه وزاد البيهقي في رواية له في شواهد الحديث أو مسافر السنن القبرى فيدخل هذا حديث موقوف على طارق هذا حديث موقوف على طارق أنه هو هو لم لم يعني كان في زمن نصف قال ولكن لم يسمع منه قال بعضهم رأاه فذبت له الصحبة ولكن لم يسمع منه لكن بمظر أنه قال ابن جابر ان لطافه لا يستطيع احد ان ينفي عنه السمع لا يستطيع احد ان ينفي عنه السمع لذلك وقع التدليس عند الحسن البصري لانه ولد في زمن رسول الله ولد في البصرة في زمن رسوله اصلا من اول المسلمين وعاش كصبي حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك اختلط على الصحابه وغيره هو وجد في, في زمنه الله, الله عليه وسلم ولكن من لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الذي أسلم بعد وفن ترصيله ولكن شاهد منذ سعى السلام وعاش الزمان دياله ولكن كان كافرا فلما أسلم عاد أسلم هذا لا يكون صحابي لأن الصحابي هو الذي لقي منذ سعى السلام مؤمنا به ولو يساعد ليس لقي إذا كان مؤمنا به تثبتوا له الصحبة لا يأخذ منه السماع مجرد أن الرجل رأى منذ سعى السلام لا يمكن أن ننفي عنه السماع لأنه يستحيل أن يكون هذا النبي مشرع وجاءه رجل آمن على يديه ورآه وصافحه لبدأ لأخوان هو لكلمة وهذا ما توطر عندنا حينما كان يأثنت ويبايعنا كان يقول كلمة ولأن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة من صفاته فاتفدوا الصحبة والسماع والنقل إن شاء الله قال النووي في القرصة وغير فالقال في صحته فإنه يكون مستحى الصحابي هو نرجع الحديث على شرط الصحيحين انظر نص الرياض... الرياض قال الحافظ ان الخلاف بين الجمهور وبين اسحاق السرياني إصحاب... في طبوق قربول... السرياني نعم في طبوق موصى الصحابين الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا اما الص... صاحب الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فمصر له التابعين يقبله من يقبل مراسيلهم ويرده من يرد مراسيلهم والله اعلم نعم على اختلاف الاجتهاد بينه اهل في اهل قال قال طارق راى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه وزاد البيهقي في روايه كتب جواهر الحديث أو المسافر السنن الكبرى ولا بيهقي له كتاب شعب شعب ايماننا ولكن اذا حضر لازمته واجازت عن ظهر عن ظهر يومه ولان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا حضر من لا تجب بحقه اجازت بعض يومه كاين انسان ثقيل ساوي جاهل عنده عصر صليم جاء حج من هل يجزئه عن حجة العمر لا فإذا بلغ الحلوم وجب في حقي الحج لكن صلاة الجمعة إذا حضرتها المرأة وهي لا تجب في حقي وش من غاد خروش تقول الجمعة عن صليها ربعية ظهرا لكن عن ظهرها أجزأتها عن ظهرها صلاة بهم بالأبناء الأعلى نعم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أي سفر من أخصاره على كترةها نعم, على نعم. أي لم يجمع من يجمع الجمعة في سفر فحصل أن المسافر فقطت عنه قلنا ولكن إذا صب المسافر الجمعة في أحد المسل أجزأته عن بوري إن شاء الله أجزأته عن بوري فجمع بين أمس ألتين القطر وفي المسافر عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا جمعة على مسافر وقال الصحيح ان لا تجمعة عليه لا تجب حق فرقكم الواحد لا تجب عليه ولكذا ثم الجمعة ماشي ممنوع فقط لا تجب في حقك بحال شي واحد تقول له تعطي له 20 سؤال تقول على 15 لكن هو جاوب على 20 سؤال تقول له علاش جاوبت على 30 معناها يجب عليك 15 ولكن أيهما الأجلين قد قال فإن أتمنت عشرة فمن عندك لازلناه ثمانية سنوات ولكن قال له إن أضغطي من عندك يعني الواجب عليه ثمانية والجائز في حقه عشرة نعم وقال الصحيح أنه موقوف وقال الزبري بمثل قول ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه الدخالي معلقا قال الحافظ في فتح رواه الإمام الدخالي معلقا ما يرويه البخاري معلّق أنه يكون موصول إما في الأدب المفرد أو في التاريخ أو عند غيره من المحدثين معلق معلّق بعد الترجمة يقول باب قول رسول الله كذا كذا ولم يبقل السند لا تعفتش هل إمام بخاري علّقه لأن فيه علّة؟ أحياناً يكون حديث معلق عن البخاري في باب تنقوه ثم موصول معناه عنده سند وأحياناً تنقوه في الأدب المفرد وهو كتاب من الكتاب البخاري وحتى لقواه عند المتأخرين ووصلوه فذلك سيحمد رصدق رحمة الله عليه عنده كتاب وصلوا معلقات البخاري فوصلها كلها وأثبت أن كل معلق عند البخاري ليس معلولا بمعنى ما في كل شيء حاجة ضعيفة حتى لا يقول هذا كذلك يرضعنا على. على كده البخاري يقول له هذا ذكره معلق معنى فيه نظر لو كان فيه نظر لما علقه الإمام البخاري وصحيح الإمام البخاري لا يأتيه الباطل إن شاء الله في معلوم أبدا ما تنقلش أنه مقدس وفي نفسه لا ولكن ربنا صبارت وتعالى فتبثه على الحق فتلقت الأمة صحيحة البخاري بالقبول إجماعا فصار صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله مطلقا لا يشكك في صحته إلا مفتدعا شعاره ما يقبلون فيه في سبحان الله يقبلون في حديث واحد وهو حديث الحديث على الخمرين وهذا الحديث من الذي رواه؟ سبنا عمر رغم أن سبنا عمر ما يحملون شيء ويقبلون هذا الحديث عن سبنا عمر وإن رغم أن يقولون سبحان الله لأنما القوش لا في الكلاني ولا ما القوش شي حديث موصول من أئمتهم إلا هذا الحديث طبعا لا يعرفوا أن يزيدوا بحل يجروا اليهود النصارى ولكن مضبوطة عندهم بعض الضوابث التي لا تخصيبها فيها وإذا لم يتقل أعداء منه هذا الخالد فصار أنه صحيح الإمان بخاري أصحف كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون الإمان بخاري كان كتاب أصحف كتاب بعد كتاب الله هو كتاب مستقل من فلما جاء إمان صار هو أتحلاج لأن المستقل مالك المالي في البخاري دخل في البخاري وزاد عليه فإذا كنا صاحب الخريق أصحكي كتابك كتاب الله معنى رحت المنطأ داخل معنى أصحكي تبعك كتاب الله أقول القولها برؤى أصحر الله لولا كتاب الله سأولا كتاب